min yu'min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 إلى حيدٍ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرايب لتقيكم الحرر وسرايب لتقيكم بأسكم kazâlik yüttün nimetini alaykon, alaykon teslim edin. Fâin tevâlûf, fâin nama alaykalâl mubin. Yârîfûn nimet Allahî, sümme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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إن انتم لكاذبون والقى الى الله يومئذ السلام ظل عنهم ما كانوا